وقال الذين كفروا إن هذا إلا ifkun افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلموا وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرته وأصيلا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 لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرا قل أذا ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرة لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول ان انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل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 فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرف ولا نصرة وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتينا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا